ولئن سألتهم مَنْ خَلَقَ السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم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 سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا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 وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ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 بَلْ مَتَّعْتَهَ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ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 لِبُيوتِهِم سُقُفًَا مِنْ فِيبَِّ وَمَعَارِجَ عَلَيهَا يَظهَرون وَلِبُيوتِهِمْ أَبَوَابَ وَسُررًا عَلَيهَا يَتَّكِ أُونَ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 فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا نَتَقَمَّنَ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ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 فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مُسْتَقِيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ